「勇気を持っ ن 生 ع ر いる」「勇 لقوم يعلمون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 プリンセスの名 يوحى إ い إن ي で ن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 وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها, وبارك فيها وقدر فيها اقواتها في اربعه ايام سواء للسائلين ثم استوى ا ل س م ا ء و ه ي دخان فقال ل ه ا و ل ل أ ر ض ف ق ا ل ل ه ا و ل ل أ ر ض اتيا ط و ع ا أ و ك ر ه ا ق ا ل ت ا ي ن ا م ي ن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 وقال الذين ق و والإنس ل خلت في أمم من من الجن قبلهم كانوا خاسرين إنهم كفروا لا تسمعوا لهذا ا ل ق ر آ ن والغوا فيه لعلكم تغلبون َلَنُذِيقَنَّ الَّذِينَ وَلَنَجَزِيَنَّهُمْ الَّذِي يَعْمَلُونَ ذَلِكَ اللَّهِ النَّارِ لَهُمْ كَانُوا عَذَابًا شَدِيدًا كَفَرُوا جَزَاءُ أَعْدَاءِ ف أَسْوَأَ 私たち ا このよ ا ل 思ってい ز ا ء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 واسجدوا ل は ه الذي خ ل のは ن إن ك ن い م إ い ا し ت ع れ د و ن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 ولئن اذقناه رحمه منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا ا لي وما اظن الساعه قائمه ولئن رجعت إ ل ى ربي ل ل ح س ن ا فلننبئن الذين كفروا ب م الله ع م و و ا ن ن ذ ي ق م من ع ذ ا ب غ ل ي ظ و إ ذ الجزء أنعمنا ع ى الإنسان الثاني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 في م ر ا ك م ن ل ق ا ء ر ب ه م أ ل ا إنه ب ك ل شيء